فأبعيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة فقال حدثنا يحيى بن عقير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة فأخبرني عروة بن عروة الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قبط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين نهار بكرة وعشية فلما قدروا المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ, حتى, بلغ برك حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرب الضيف وتعين, وتعين على نوائب الحق فانا لك أجار ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع. وارتحل معه من الدغنة فطاه من الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله لا يخرج, يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم؟ يكسب المعدوم يكسب يكسب يكسب يكسب يكسب أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره بل يصل فيها وليقرأ, وليقرا ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن ولا يستعلن به فان نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك فنتعن لأبي بكر فلبث ابو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن صلاته ولا يقرا في غير داره ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا في فناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن لا عليه نساء المشركين وأبناءهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا البكاء لا يملك عينيه لا يملك عينيه إذا قرأ القراء فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوه إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إن كنا, كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتناف سيدا فينا داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهى فإن أهضين أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسألوا أن يردع إليك دمتك فإنا قد ترهنا أن نحرك ولسنا بمكمنين لأبي ذكر الاستعلال قالت عائشة فآت من الدغن إلى لكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع أن ترجع إلي دمتي وإما أن ترجع إلي دمتي فإني لا أحب وأنتم وإما أن ترجع إلي دمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب عني أُقتل بي رجلاً حققت له فقال أأرجع نعم ترجع إلى دمتي فإن... أن ترجع وإلا أن ترجع إلي دمتي الله فاني لا احب أن تسمع العرب اني اخبرت في رجل عقدت له فقال ابو بكر فاني أرد اليك الجوارك وارضى بجوار الله عز وجل والنبي النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين اني اريد دار هجرتكم ذات نخل بين الابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينه ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشتين إلى المدينة وتجهز أبو بكر لقبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن وقال فقال أبو بكر وهل تلقو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبر أربعة أشهر آل بنش... وهو الخبق أربعة قال ابن جهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جنوس في بيت أبي بكر في, في نحن الظاهرة قال قائل لأبي بكر هذا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدقى النعاء في ساعة في يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وامي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا عمره قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعدنا فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اخرج من عندك فقال أبو بكر صل ما هم أهلو أنت يا رسول الله قال فإني قد اذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ابو بكر وخذ بابي انت يا رسول الله احدى راحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشه فجهزناهما, فجهزناهما احد الجهاز وصنعنا لهما سبره في جراب فقطعت اسماء بنت ابي بكر قطعه من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذاذا النطاق قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فتمنى ذيه ذلا ليال يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاك فقف لقن أن من عندهما بسحر أن يصبح مع قريش بمكه كبائت أن يصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمعوا عمرا, عمرا يكتادان به الا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الظلام ويرعى عليهما عامر مفرج منه هيله مولا بكر منحة من غنم فيريخها عليهما حين تذهب شاعه من العشاء سبيتان في رسل وهو لبن من حدهما ورضي فيهما حتى ينحت بها عامر مفرج بغلس هيله ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. فاستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي من بني الديس من بني الديس وهو من بني عبد بن ع... وهو من بني بن هاديا خريتا والخريت الماهر في قد عاش عس... قد غنس حلفا في اول العاصي وائل السهمي في آل العاصي وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فآمنناه فدفعا اليه راح... راحلتيهما أعداه غارثون بعد ثلاث. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. أبلغ. عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل السواحل السواحل, السواحل, السواحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ما بعد فهذا الحديث الطويل حديث من ربينين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها المتعلق بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيها ببكر الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى المدينة وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من ترجمه باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة فسبق في الليلة الفائدة جملة من الأحاديث التي فيها إثبات الهجرة وحصولها ووقوعها وهذا الحديث الذي أرده البخاري بعد تلك الأحاديث فيه بيان كيفية الهجرة وكيف تمت وكيف حصلت وما هو الطريق الذي سار الذي سار فيه الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه أبو بكر والذين كانوا معه وما هي التهيئة والاستعداد الذي حصل قبل مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة وكيف كان, وكيف كان حال خروجه وأنه كان مختفيا وأن الخروج من مكة مهاجرا للمدينة انما كان سرا حتى لا يعلم بذلك كفار قريش فيؤذوه وعاش الله عنها وعرضاها ذكرت بين يدي الهجره وما حصل من سفر الرصيح صلى الله عليه وسلم وابي ذكر الى المدينه مهاجرين ذكرت قبل ذلك أمورا أول ما ذكرت أنها أخبرت عن حالها وأنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينا الدين يعني معناها أنها لا تعلم في حياتها إلا أن أبويها كان على الإسلام وعاشا أمم الممني رضا الله عنها وعرضاها إنما ولدت في الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلام وأبيها أسلام ابيها أبي بكر رضي الله عنه وأول من من الرجال كما سبق بيان ذلك تقول إنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينا الدين لمنها لا تعرف من حال أبويها أبوها بكر أبو وأمها أمر مال المفروض بالأبوين هنا الأب والأم وظلمها الأبوان بتغليب وفي الأب الأ... الأ... يعني فالأم دخلت تبعاً في وهذا وهذه تثنيه بالتغليب لأنه غلب يعني ما يتعلق بجانب الذكر وهو أبوها على ما يتعلق بجانب الانثى وهي امها وقيل لهما الابوان وهذا من الالفاظ <تصفيق> التي حصل فيها التغليب بالتغنيه كما يقال هنا الأبوان والعمران يعني ببثل وعمر والقمران الشمس والقمر هذه تغنيات حصلت على لفظ أحد الشيئين تغليبا لأحدهما على الآخر لم يعقل أبوية إلا وهما يدين بالدين أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولدت في الإسلام بعد بلدات الرسول عليه الصلاة والسلام وأبوها أول منسل من الرجال الله عنه وأرضاه وكان زوادي النبي صلى الله عليه وسلم بها في السنة الأولى من الهجرة وعاشت ودقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني وعاشت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام مدة طويلة ولكن المدة التي مكثتها في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم 18 عاما منها تسع تسع بقيت في عصم النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أعوام وعاشت قبل ذلك تسعة أعوام فكانت وفاتها فكانت فكان سنها في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر عاماً ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث للمدينة عشرة أعوام ومكث في مكة بعد البيعة ثلاثة عشر عاما فهي ولدت قبل الهجرة بثمانية أعوام والرسول صلى الله عليه وسلم مكة ثلاثة عشر عام وابوها أول من اسلم الرجال معناها أنها ولدت بعد إسلام أبيها بخمس سنوات ولدت بعد إسلام أبيها بخمس سنوات وأمها قد أسلمت وابو بكر رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله عز وجل بإسلام أبويه وأولاده أكرمه الله بإسلام أبويه وأولاده فابواه مسلمان وأولاده مسلمون فهو بيت مسلم اصوله وفروعه أبوه وأمه وزوجته وأولاده كلهم من أهل الإسلام وممن دخل في الإسلام وممن من الله عليه الإسلام فقد أكرم الله عز وجل أبا صلى الله عنه وآله هذا الإكراف فبنته رضي الله عنها وأرضاها تقول لما أعقل أبويه إلا وهما يدينا للدين يعني معناها أنها ولدت في الإسلام وما تعرف عن أبويها إلا أنها, إلا أنها عقلت وهي ترى أبويها على الإسلام ثم تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ملازما لهم وكان كثير الترداد على بيتهم وكان يأتيهم كل يوم في الصباح والمساء يأتيهم بكرة وعسية كل يوم من الأيام هذه هي العادة التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان وثيق السلة هي بكر رضي الله عنه أرضاه و بكر كان ملازما له يذهبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته في الصباح والمساء. كل يوم هذه عادة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع صاحبه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه كما تخبر بذلك رب المؤمنين عائشه رضي الله عنها وأرضاه ثم إنها ثم إن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه لما رأى ما حصل من الابتلاء والامتحان للمسلمين لمكة أراد أن يهاجر في زمن من يهاجر إلى الحرج، فخرج من من مكة وذهب يسير في الأرض مهاجراً حتى وصل إلى أرض أو مكان يقال له برد الغناد برك الغناد فلقي شخصاً يقال له من الدغنة. وكان سيد القارة وهي اسم لقبيلة من قبائل العرب وكان هذا سيدهم يعني كبيرهم وزعيمهم اللي هم نتغنى فقال إلى أين يا أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه كان معروفا لدى الخاص في والعام في أخلاقه الحميدة وصفاته الطيبة فقال إن إن حصل أنه خرج من بلده لما حصل من قيداء الكفار له فقال مثلك لا يخرج ولا, يخرج ولا يخرج مثلك يا أبا بكر لا يخرج هو بنفسه لأن نفعه متعدي فهو إذا بقي يفيد من يكون حوله فأنت ممن نفعه متعدي ليس نفعه قاصرا على نفسه لأنما نفعه يتعدى إلى غيره فمثلك لا يخرج هو من قبل نفسه ولا يخرج هو يعني ولا يستحق أن يخرج وأن تتصل بهذه الصفات الحميدة وهي أنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وهذه الصفات التي وصف ابن الضغنة فيها بكر هي التي وصفت خديجة رضي الله عنها وارضاها بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي لأول مرة ثم جاءها وهو متأثر لما حصل من الأمر الذي أفزعه هو أمر غريب عليه وعمرا جديد عليه، قالت له عائشه قالت له خديجة رضي الله عنها وارضاها كلا والله لا يظريك الله، إنك لا المعدوم وتحمل الكل، وتعين على نوائب الحق، نفس الصفات العديدة التي وصف بها ابن الدغنا، ابن الدغنة هذا بذكر الله عنه وارضاه، وصفت بها خديجة. أمم منير الله عنه وارضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي لأول مرة، فكان يكسب من كان معدما ويعطيه ويحمل الفعل ويعين على نواب الحق شفاة حميدة وخصال عظيمة اتصل بها هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق صلى الله تعالى عنه وارضاه، فقال مثلك لا يخرج لأنك ممن نفعه متعدي فأنت الأولى بقاؤك حتى تنفع الناس الذين هم حولك ومثلك أيضا لا يخرج بمعنى أنه يضطر ويؤذى ويلجأ إلى أن يخرج بل عليك أن ترجع وأنا لك جاء يعني يعني ترجع وتبقى في مكة بجوارك يعني معناه أنا يعني اتولى هذه المهمة بمعنى أني أعطيك عهدا وذمة لأن تبقى بمكة ولادك أحد فرجع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وجاء أبو وجعل يطوف في اشراف قريش ويقول لهم ان أبو بكر في جواره فلا يتعرض أنه أحد أبو بكر في جواره أجرته فلا يتعرّضن له احد منكم وكانوا يعتبرون الوفاء بالذنم وبالجوار والعهود ويحسبون لها حساباً فوافقوا على قبول اجاره ابن التذنة لأبي بكر ولكنهم عرضوا على ابن التذنة سيعاً قالوا إن أبا بكر كان يقرأ القرآن ويعلم صلاته وإننا نخشى على نسائنا وأطفالنا لأننا يخشون أن تلين قلوبهم لذكر الله ويخشون أن يدخل في دين الله عز وجل اذا راوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه على هذه العبادة وعلى هذا الوصف الذي هو متصفون به رضي الله عنه وأرضاه وكان رقيق القلب كان كثير البكاء كان كثير الصلاة والقراءة للقرآن في, في صلاته فكانوا يحشون على نسائهم وأولادهم ذلك أن النساء والأولاد عندهم رقة في القلوب ليسوا مثل الكبار الذي نقصت قلوبهم وغلظت قلوبهم فعرضوا النبي صلى الله سلم وعادوه وكادوا له فهم انما خشوا على اولادهم ونسائهم انما كانت الخشية على الأولاد وعلى النساء بمتقة في القلوب فيهم في, في الأولاد والنساء قالوا إننا نقبل جوارك ولكن بشرط أن أبا ذكر يعبد ربه في ديته ولا يستعلن يعني ولا يعلن في ذلك لان نخشى على أولادنا وعلى نسائنا فقال, أبو فقال ابن الزرنة يا أبي بكر الشيء الذي طلبه الكفار والذين وافقوا على أبو الجوار على أن يقوم به أبو بكر رضا الله عنه وارضاه. فأبو بكر رضا الله عنه وارضاه في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى يصلي في بيته ويعبد الله في بيته ثم بدأ له بعد ذلك أن يعلن، فبنى له مسجدا في فناء بيته امام بيته، فصار يصلي فيه ويقرأ القرآن، فكان يتقصف إليه نساء وأولاد من أولاد الكفار ونسائهم، بعض الروايات يتقدم ومعنى أنهم يزدحمون إليه حتى يكادون في بعضهم بعضا. على ابي بكر لشده ازدحامهم وتجمعهم حوله يسمعون قراءته وينظرون الى حاله وهو يبكي وكان رجلا بكاء رضي الله تعالى عنه وارضاه كان رقيق القلب لا يملك نفسه من البكاء وكان يقرأ القران ويبكي في صلاته رضي الله عنه وارضاه فلما حصل هذا من أبي بكر ظلاه عنه وأرواه جاء الكفار إلى ابن الدغنة وقالوا إنا قبلنا جوارك لأبي بكر على أن نعبد ربه في بيته وانه الآن استعلن وأن نخشى على نسائنا وأولادنا يعني يخشون عليهم من الهداية والعيادة والله عليهم أن يدخلوا في هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شون أن تلين قلوب هؤلاء الأولاد والنساء إلى ما يرونه من الصديق رضي الله عنه وارضاه يدخل في هذا الدين فجاءوا لمن الزغنة وقالوا له إن قمنا جوارك على ان يعبد ربه في بيته وإنه الآن قد استعلم فإما أن يرجع إلى عبادة ربه في بيته وإما أن تسحب جوارك فإما لا نريد أن نخفر ذمتك لا نريد أن نخفر ذمتك ولكن أنت إما أن تأمره بأن يعود إلى الإصرار وعدم الإعلام وإما أن تسحب جوارك منه وحتى نتمكن أو حتى يتمكنوا من أن, يريد أن يفعلوا بأبي بكر ما يريدون أن يفعلوا فجاء ابن تغمه الى ابي بكر رضي الله عنه و وقال و قال انني اجرتك على ان تعمل كذا وكذا وكذا و كذا فاما ان تعلن و اما ان ترد علي جوارك و ان ترد علي ذمتي بمعنى بمعناه انه يعفيه ويعني ذلك التعاقد والتعاهد التعاهد او الهمه التي اعطاه اياه يردها عليه بمعنى انه يبرئ ساحته و انه لا علاقه له بيته به حتى لا يضطر الكفار إلى أن يغفر ذنبه من تغنم فقال أرد, أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل قال بعض الوقت أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل وهذا يدل على قوة إيمان أن الله عنه الوقت وعلى قوته في دين الله عز وجل وعلى خرصه على نشر الخير وأن يهتدي من شاء الله عز وجل بسبب ما يقوم به من الصلاة علانية ومن قراءة القرآن علانية فذهب عن تغنى أو رد إليه جواره وانتهت العلاقة التي بين ابن وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرواحه ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرف من عادته أنه يأتي إلى الوقت في الصباح والمساء يأتي إليه في الصباح والمساء جاءه يوم من الأيام في برد الضهير في, في, في حر الضهيرة في في شدة الضهيرة وهو شدة الحر في بعد ما زالت الشمس جاء إليه في وسط النهار وكان ياتي إليه في الصباح والمساء فمجيئه أمر غريب أمر مستغرب لأنه جاء في وقت وكان متقنعا يعني مختفيا فقالوا ما جاء إلا لأمره يعني مجيئه على هذه الحال وفي هذا الوقت بالذات وهو على خلاف عادته التي عرفت من عادته وهو أنه ياتي في الصباح والمساء إلى بيت أبي بكر جاء في وسط النهار وفي شده الظهيرة متقنعا حتى لا يعني يعرفه أحد وحتى لا يراه أحد قالوا ما جاء ما جاء إلا لعمل يعني عمل دفعه إلى أن يأتي في هذا الوقت الذي هو غير معتاد ثم قال آخر من عندك مساله في خبر سر فقال إنما هم أهل فا أخبره بأنه أذن له بالهجرة إلى المدينة أنه أخبر بالهجرة وأنه أذن له بالهجرة إلى المدينة أذن الله عز وجل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حري دار الهجرة بين حركين وهي المدينة وقد جاء في بعض الحديث التي مرت وحديث أبي موسى إنه قال أريد دار هجرتكم دار نخل نخل فذهبوا وهلي إلى أنها اليمام هجر وإذا هي المدينة ولا تعارض بين هذا وذاك يمكن ان يكون حصلت الإراءة له مرتين مرة دون أن يعرفها بالضبط ومرة بعد أن حجيت له انها المدينه في حديثي عائشة ليس فيه ما في حديث لموسى من أنه ذهب إلى وهلوا له أن هاليمامه يث أو أو هجر فهاجر من هاجر من المدينة بعد أن وذن للرسول صلى الله عليه وسلم وسبقوه بالهجرة متجهين إلى المدينة وسمع المهاجرون يعرض الحبشة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له بالهجره الى المدينه فقدموا الى المدينه وبقي منهم بقيه تاخروا أنهم جعل هرمون ابي طالب وابو موسى والذين كانوا معهم والذين تاخر مجيئهم الى ما بعد سنوات ولكن كثيرهم قدموا بعد ان علموا بالإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجره ما قتل <تصفيق> ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبر على بكر بانه اذن له أنه سيهاجر قال اصحابه يا رسول الله او يا رسول الله يعني اريد مرافقتك واريد صحبتك في الطريق بأبي انت وامي المفروض بذلك انت نفدي بابي وامي المفروض بابي وامي يعني انت نفدي بابي وامي هذا ليس خسنا وليس حلفا وانما هو فداء انت نفدين بابي وامي او فداك ابي وامي هذه عباره يستعملها العرب ويستعملونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا عندما يخاطبونه يعني تكرروا الله انهم الله يستعملونها هذه التغذيه فيقولون في ابي انت وامي او في ذاك ابي وامي احييها ياتي, ياتي ذكر كلمه الفداء واحيانا تحذف لانها معلومه من السياق لانها معلومه من السياق تحذف للاختصار للعلم بها بعد ذلك جعل ابو بكر الله عنه وارضاه يستعد ويتهيئ السفر إلى المدينة وصار يعلف راحلتين من الرواحل راحله له وراحله للرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعلفهما السمر والخبر يعني يخبطون الشجر بالعصي حتى يتحرك الورق فتأكله اليمين فهو علفها وكان يعلفها هذا العلف استعدادا وتهيئا للهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجيد فلما جاء الوقت الذي اراد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج تخبر عائشة هو جعلوا سفرة في جراب يعني طعا جعلوا زادا في جراب يعني وعاء واخذت اسماء بنت أبي بكر نطاقها وهو الذي تشد به المرأة وسطها لتستفيد بي... منه في عملها فأخذت هذا النطاق وشقته وربطت الجراب بقطعة من هذا النطاق فسميت ذات النطاق التي هي أزمان بانتئاب بفا يقال لها أيضا ذات النطاقين إلى سُمِّي ذات النطاق، لأن هذا القطعة التي ربطت بها الجراب الذي فيه زاد الرسول صلى الله عليه وسلم والزاد والبكر في طريقه في جريتهما إلى المدينة، والقطعة الثانية جعلتها على بطنش، وقيل انها جعلتها قطعتين واحدة جعلتها على ربطت بها الجراب وربط وقطعة ربطت بها استقاء. الذي فيه الماء فيقال له ذات النطاق وذات النطاقين ذات النطاق وذات النطاقين إما مراعاة لما حصل بالنسبة لما جاء في ذكر جراب وحده أو ذكر الجراب وما كان في بطنها بيكون نطاقين وهو مثلا باعتبار ومفرد باعتبار الإفراد باعتبار والتذنية باعتبار ذات النطاق يعني هذا الذي شد به الجراب ذات النطاقين يعني يكون جعل قطعتين قطعه شد بها الجراب وقطعه في وسطها او ان القطعه جعلت ايضا على السقاء الذي فيه الماء فاطلق عليها ذلك يعني من ذلك اليوم فكانت يقال له ذات النطاقين ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام استاجر هو ابو بكر رجلا من الدين هاديا حريته وكان كافرا على دين قومه لم يسلم ولكنهما امنا واضطرا الى يعني صحبته ليدلهما الطريق ودفعا اليه الراحلتين وواعداه الغارة بعد ثلاث وكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الغار ذهبوا خفية في الليل ودخلوا الغار وهو في, وهو في جبل ثور فكانوا فيه ثلاث ليال والكفار يبحثون عنه ولا يأتون إليه ثم بعد ثلاثة جاءهما هذا الدليل كافر وذهبوا معه. وذهبوا إلى المدينة وهو يدلوهما وخدرهم دات الساحل ساحل البحر لم يذهب إلى جهه المدينة رأساً وإنما ذهبوا إلى جهه الساحل يعني حتى لا يحتدي الكفار إليهم وفي المدة التي كانوا في الغار كان عبد الله بن أبي بكر يأتي إليهما ويرجع ويعني آخر الليل فيكون كأنه ل... لم يخرج وكأنه نائم وضائع في هذا المكان الذي هو أصبح وهو فيه مع أنه قد ذهب في الليل ورجع فصار الناس يظنونه أنه على فراشه وأنه في فراشه وأنه نائم وأنه لم يعني يحصل منه ذهاب وإياب، فكان يذهب إلى بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم البكر في الغار، ويعطيهم الأخبار التي يسمعها، فيتسمع إلى ما يكادان به، وإلى ما يحصل من الخير والمكر الذي يعده الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ثم يأتي ويخبره. وكان عامر بن فهيرة معه غنم يوهدات لبن فكان يرعا يرعاها قريبا من الغار وحول الغار إذا جاء الليل جاء بالغنم إلى جهة الغار فحلبوا منها وشربوا من, من البانها ثم إنه ذهب بها فكان قوتهم يعني يقتاتون هذا اللبن ويستفيدون من هذه الغنم التي يأوي بها اليهم عامر بن بغيره فيستفيدان من ألبانها وكان هذا امرهما في هذه الليالي وقد انزل الله عز وجل قرانا يتلى في الغار, وما في الغار وصاحبه الغار فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معا فإن هذه الايه الكريمة الله عز وجل ذكر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم وابو بكر فقال ثاني اثنين هما أبو بكر وما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر فابو بكر ذكر مرتين مرة بكونه أحد الاثنين ولا ومره في انه صاحب في انه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل يقول يعني اثنين يلهما في الغار ابو بكر ثاني اثنين عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ويقول الله عن النبي عن, عن عن بكر صاحب نبيه, صاحب نبيه حيث قال يقول لصاحبه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبا بكر. فسماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله سماه الله عز وجل صاحب, كتاب الله صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل وصفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اثبته الله عز وجل لابي بكر في كتابه العزيز حيث قال يقول لصاحبه يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه ابي بكر لا تحزنين الله معنا اي من قبله جليله ولهذا كانوا يثلونه او اذا ارادوا ان ينكروا ابو بكر قالوا انه صاحب الغار صاحب الغار يعني مع رسول الله عليه وسلم لهذا قالوا عن ابن الثبير اما جده فصاحب الغار اما جده يعني بكر جده لامن ابو اسماء ابو اسماء, أبو أسماء عبد الله ابن الثبير ابن اسماء فجده فأبوه صاحب الغار يعني أبوك الصديق رضي الله عنه وعنه وعنه فهي منقبة عظيمة لا لأن الله أنزل في ذلك القرآن المتلى جعله ثان اثنين وسماه صاحب رسول الله في هذا في كتاب الله عز وجل هي منقبة جليلة للصديق رضي الله عنه وعنه ثم بعد ثلاث جاء الدليل وعبد الله من أريقة وهو من, من الدين كان هادي مخريته، وخيرته النهر في الدلاء، المتمكن منها الذي يعرف الأرض والطرق، يعرف السهل والحزم ويعرف الطريقه السهله والطريقه الصعبة والطرق التي يمكن أن يحصل فيها الاختفاء ولا يهتدى إليهم، فاختاروه وذهب بهم من جهه الساحل من ساحل البحر حتى يبعد من ويخفيه على الكفار الذين يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وهذا الاستئجار الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر لهذا الدليل فيه دليل على جوازي استئجار الكافر عند الضروره وعند الحاجه اليه فانه يجوز استئجاره واستخدامه في امر يفيد فيه عندما يكون هناك ضروره تلجئ اليه وكذلك ايضا فيه وقد سبق للبخاري ان استدل به على هذا الموضوع وهو أن أنه يجوز أن يبرم العقد عقد الإجارة ولكن تكون بداية العقد لا تكون متصله بوقت العقد بمعنى أن يكون هناك مهلة وهناك فترة بين وقت إبرام العقد وبين مدى الإجارة لأن العلماء يقول أنه يلزم أن تكون أول مدة العقد تاليه لوقت ابرام العقد الا يكون هناك مهله وان لا يكون هناك مسافه من الزمان بين وقت ابرام العقد وبين الفجاء العقد وجمهور العلماء على جواز جوازي ذلك بمعنى انه يمكن ان يبرم العقد في اول محرم وبدايه العقد في اول رجب بداية العقد في أول رجب او في رمضان ليس بنازم أنه يبرم العقد عند الحاجة إليه أو عند التسليم تسليم العين المؤجرة بل يجوز أن يبرم ان يبرم العقد ويكون التسليم بعد مدة ولهذا أخذ البخاري رحمه الله عقد من هذا الحديث وأوردها في كتاب الاجاره وعقد وأورده تحت باب إذا استأجر أجيرا باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر. أو سنة إنجاز، وهما على شرتهما إلى جاء جم. ثم عرض هذه القطعة واستأجر من الخصلم أبو بكر هذه بنزيل هادياً حرية، ودفع إليه راحلتيهما ووعداه الغارة بعد ثلاث. فإنه استنبط من قول كونهم اتفقوا معه، ووعداه الغارة بعد ثلاث على أنه يجوز أن تكون مدة العقد بداية العقد ليست متصلة بوقت إبرام العقد. وعن بكر. بكر الله تعالى عن ابي بكر وعن اجمعين تجعل يعني في اللبن يعني حتى يعني أصبح يعني ينعقد أو أنها الرضيف الحجارة الحارة حرارة الشمس. عام بعد ثم يعني مكثت. من مكة سنوات بعد اولى تزوجها رسول الله عليه وسلم، ومات وما كان رسول الله صلى الله عمره 18 عاما ما رسوله عمره 18 عاما تسع سنوات كانت في عصمته وتسع سنوات قبل ان يتزوجها والله بسم الله عليه واله نجيب عليه خبر علي الصراقة يا شيء نعم السياسة علي صراقة أهن يعني حصل في يعني مالك مالك قد لذلك أيضاً أن مضى أن بكر أن البكر كانوا يعني رأوا لهم يعني صخرة كبيرة وذهبوا اليها ليستضلون بها وجاءوا تحتها ثم ان الرجل ذهب يبحث فوجد راعي غنم ثم حجب منها وسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج ثم انطلقوا بعد ذلك احداث وقعت في طريق الهجره منها ما جاء في حديث عن عائشه ومنها ما سياتي الحديث الاتيه ومنها ما سبق مضى في حديث مضت الله أسلم الله الله طلبنا كان يبيت عنده نعم يعني حتى يعني الناس يعني يقولون إنه نائب إذا إنه نائب مع أنه كان عندهم ودعاً يسقطوا فأخذ بهذا طريق السواحل ما في يعني يمكن يعني أنا يعني يعني كان أنا أنا الله هذا كافر ومع ذلك يعني السر يعني, يعني على من من كذا كذا وعلى ذلك يعني الكفار يعني فيهم أقول فيهم أن يكون أهل لا دي لا الشيخ عبد المحسن بالنسبة للغار بالنسبة للغار موجود في الجبل بل كان واضي وارتفع ولان الصخر لا يعني الطريق وسار هذا الطريق الى المدينه لان كما هو معلوم تسع مراحل المدينه تسع مراحل ويقال ان صلى الله يعني خرج من المدينه في اول طبيع الاول وانه وصل في اليوم الثاني عشر والله تعالى اعلم لكن المدينة المعروفة انها تسع مراحل تسع ايام هذا هو بلد الكليفه وابعد المواقيت وهو تسع مراحل عن مكة مرحلة يعني يوم وليله يعني مسيرة يوم وليله يقولوا إيش يوم مرحلة تسع تسع هذا يعني لا استعير موشة صحيح كيف يجمعونه هذا الحديث فقط استعير الطريقه يمكن يكون يعني فيها ما كان مضطرق إليه وهنا فيه اضطرار تريد هجرة فيه اضطرار ثم ايضا هناك يمكن يعني يعني يحصل ورائه فائدة يعني هنا يعني يبن الكفار عن الجيش يعني يغتلوا بالمسلمين يعني فيه مصلحة وهذه فائدة وانه فهذا لا اعتبار وهذا لا اعتبار هذا الحال وهذا الحال اذا ما في حال segalupa dia يفعل كم يفعل يعتبر ويفعل كم يفعل لنا؟ حتى بالمثلات يعني عنده هو نعمل. نعمل. نعمل. بس انه يعني يوافق الإنام يوافق في جميع ما يفعل لنا حتى في حتى بتوقع. حتى بتوقع. تستطيع القرآن تكون <تصفيق> تحديد <تصفيق> و التي مضت لا تعوضها إذا ما وقع المئة أربعة و عشر خلاص انت العين كانت أنها تركت شيئا لن تكون رائعا وهذه المدة يمكن تعوض وفت قولت في توفق الحوالي تعتمد لنفسك تستنقى عند الميقات يبي أن العبرة ثم الباطل كل لا عند ثم تعمل الأعمال كأمنها لك بس يلا الإنسان, بطل... الانسان بطل... أريد أن نقلها بعد سنوان، نقلها جفرية أو شفرية؟ أولاً ما أدركه هو أول صلاة، وليس آخر ما أدركه مع الإمام هو أول صلاة، وما يقضيه هو آخر صلاتي.